تموج بحار النغم بالعديد من لالئ الالحان توارت في غفله من الزمان عن ملاحظه الاذان والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الالوان غواص في بحر النغم غواص في بحر النغم سهرة اسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي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 النهاردة انا قلت ايه طيب تعالى نعمل حلقه باسم صحفي اسم غريب شوية كده يشد يثير المستمع قلت حسمي الحلقة مصنع الكولونيا طبعا حد هيجي يقول لي انت حاطت ايه مصنع الكولونيا والمش عارف مرة في التسخين والجايه علبه الشوربه وبعد كده ازاست الزبادي ايه وينفعش يعني بس الحقيقة اني اللي, اللي خلق عندي التفكير ده هو فعلا نوع الأغاني اللي بنقدمها النهاردة ونوع أصحابها يعني كملحنين أو مؤلفين يمكن بالذات الملحنين هنشوف ده من جوه الأغاني يمكن الغنوة اللي بتشز شويه مش تشز يمكن تزيد بعض المضامين هي غنوتنا الأولى اللي حنتدي بيها الحلقة النهاردة غنية كوكب الشرق فين العيون فين العيون تأليف شعر شباب أحمد رامي وألحان العبقري وهنا بن قسين كلمة أنا مسؤول عنها العبقري محمد الأسافر طيب نتفرج الأول بس على كلام الأغنية أولا عم رامي وقتها وقت ما كتب الأغنية دي في بواكير الثلاثينات، في أوائل التلاتينات مش من عمره الثلاثينات يعني الهدف المنطقة من سنة 30 لسنة 40 فهو في يعني انا معرفش على وجه التخصيص تحديد السنة كام لكن نقول 30 31 33 يعني كده كانت النزعة الرومانسية عالية جدا وهو بالذات يعد بلا, بلا جدال احد شعراء المصرية طيب ايه الرومانسية يعني ايه الرومانسية يمكن تعرضنا تصدينا لهذا الموضوع قبل كده بتلخيص شديد الرومانسية هي وضع حالة خاصة الانتقال من العام الى الخاص او من الخاص الى العام مع استدعاء عناصر الطبيعة وتوحدها مع صاحب الحالة الخاصة يعني ايه يعني تلاقي الواحد من دول بكلم في الغابة ورأيه ان الطيور والزهور والشجر كلهم زعين عشانه عشان حبيبه سايبه مثلا يعني او بيشتكي للبحر في قصيدة طويلة او بيشهد الرعد على موقف او بيقول للقمر يا راجل روح الدارة ده حبيبي اجدع منك واجمل منك بتسعين مرة المهم ان يستدعي عناصر الطبيعة ويدخلهم اطراف القضية المهم ان يتحرر من القولبة وأن يطير شعر رومانسي لو قريدت شعره تلاقيه طاير تلاقي نفسك مش قد تمسك ديه يعني من كتر ما هو بيشد للفوق طيب نمسك الكلام ده نشوف عمرامي لانه انا رأي انه كاتب شيء غير مسبوق جدا في القونية العربية نشوف ازاي فين العيون اللي ثابتني وشفت فيها نور الاماني شفت من خلال هذه العيون هي العيون دي ثابتني يعني أول, اول الموقف انه ايه هو بيتحصر على العيون اللي سببت. يسأل عليها طبعا السؤال هنا فين العيون؟ سؤال تحصر. فين العيون؟ فين ليام الحلوة؟ فين أيام ما كان والدك لسه عايش؟ فين مش كده يعني, يعني أصلاً والفين ال فين التحصر؟ إذن فين العيون اللي سبكتني وشفت فيها نور الأماني؟ هذه العيون كنت دائماً أشوف فيها نور الأماني الحاجة اللي أنا عاو... اللي مبص فيها كنت أبص في عينك أشوف. نور الأماني كل ما مالت ورعتني كل ما مالت ورعتني تجعل أنيني كله أغاني كل ما كانت تحن علي كان تتحول أحزاني إلى أفرح خلوا بالكم من ألفاظ زي أنين وأغاني هذه المقابلات من أهم خصائص الشعر بشكل عام والرومانسين بشكل خاص غابت وغاب عني خيالي العيون دي مشت العينين دي واخدت مني خيالي راح معاها بقى ما بيفكرش اللي فيها مش راح معايا يعني, يعني اببخر لا بقى, بقى معاها كل ما اتخيل شيء اتخيل دفسي في هذه العيون وفضلت واحد طول الليالي اقول لروحي فين العيون طيب ده مذهب نمسك الكوبلهات هتلاحظوا ان كل كوبله يبدأ بفين زي المذهب عشان كده ما عايزكم تاخدوا بالكم المسألة دي لانه دي اول ارهاصات او اول فورما حقيقي متفرج عليه في في الغناء العربي كفورم فورم بقى مظبوط هي فين العيود فين وتنلايد طيب فين الشجون أسبح فيها ادي اول كوبلي اول كوبلي بيقول اذا فين الشجون أسبح طبعا برضو ملاحظين تدخل اللغة العربية الفصحى في الحكاية يعني ما هو كممكن يقول فين الشجون عوم فيها بس عوم سبحان الله ضحك وأسبح ما ضحك شش فين لي فين الشجون بلبط فيها طب ما ده ابلبط هي نفس الغرض بس ايه اصبح تختلف إذن اذا للغه العربيه جلال لها احترام خاص يجعل بعض الافكار التي قد تبدو احيانا مضحكه في العاميه او تستجلب الضحك يجعلها افكار جليله جدا فين, فين الشجون أسبح فيها الراجل عيني هيمن خلص يعني ومني منها الحان هواية يعني أخذ الشجون دي أخلع منها أمن أقول الحان هواية تعالي اطلعي خلي اتمني من هذه الشجون وقد تكون وملي على فكرة وملي منها الحان هواية في هذا في هذا الحال يكون أملّي منها زي ما بملي الألم محتمل لكن أنا سمعها كذا الله أعلم وخلي روحي تنبيها يعني عص دقول الاثنين يدونا غراضين طيبين ما فيهمش مشاهد. وخلي روحي تناديها واشكي لحالي من نار أسايا بينادي الشبون يعني ويشكي ويشكل من نار أسايا مش لقى حد يشكله مشكل نفسه راحت وراح مني فؤادي خلوا بقى بقى راحت وراح دي من أهم المسألة اللي في الغنوة دي اللي بقى لأنه في كل كوبليه فين حاجة وراحت وراح حاجة طيب هنا راحت وراح مني فؤادي لما مشيت خدت أفضل افضلت واحدة حيران انادي واقول فين العجل الاخر قبليت تاني بقى قلنا الاولاني فين الشجون تاني فين الزنون تعمل ايه الزنون تشغل فكري وتخلي عقلي هايم شريد انا على فكرة بقول الكلام تقريبا كله لانه الـ الـ التسجيل ما كانش حلو قوي وقتها فناس كتير ما بتفهمش السبت ومكرسون بتقول ايه بالاضافة لأن لقيمته الفنية كـ كـ كـ كعمل طليعي جدا ومتفرد جدا اذن قلنا فين الشغل تشغل فكري وتخلي عقلي هايم شريد وتخلي دمع العين يجري ونبض قلبي راضي وسعيد بعدين بيرجع تاني لراحت وراح بس المرة دي حنيني راحت وراح مني حنيني وفي وحدي أسمع قنيني وأقول ده هنا شعر جامد جدا على فكرة. كل راحت وراح فؤادي والتاني حنيني ويحط لها شطرة قصادها إذن فين و... كويس. نشوف بقى إيه الثالث فين الزنون أقطف منها فين إذا الثالثة برضو زنون بس أقطف منها الصور كتير يا أخواننا هنا في المسألة دي يا جماعة أقطف منها أقطف من الزنون وكأنما هذه الزنون وكأنه في بستان من الزنون وكأنه في حديقة من الزنون وأنا جاي أقاطف منها معنى الظنوني الكثيرة اللي كانت عادة بالجيني والفكر غايب ليه أنا إلى آخره إلى آخره هنا بقى ش راحت لكن يقولك غابت وغاب عني نعيمي راحت وراح قصادها غابت وغاب وفضلت وحدي من غير نديني برضو شطرة تانية قصاد الأولى أقول لروحي فين باية إذن إحنا أمام فورم بكل أشكاله بكل سيمترياته مفيش كلام نحن أمام سيمترية امام شاعر عارف عاوز يقول ايه ومحدد جدا عاوز يقوله طيب نشوف عم الأصابجي بقى عم الأصابجي كان اقول لكم زي ايه بالظبط كأنه شاريه له ساروخ سنة تلاتين واخر لعشانك مكانش فيه سوريخ بس يعني على الأقل سوريخ تجارية لكن عم الأصابجي شاريه له ساروخ واجتاز به أرض الواقع وأرض الممكن وسحب على أرض المستحيل وأرض الحلم سحب على أرض العالمية وسحب على موسيقى مصرية أو عربية فلنقل مجتازة للحدود ومحاولة اللحاق بكل ما في العالم وقتها من أفكار وتجديدات وتناولات هارمونية خد مين في الصاروخ بتاعه عن محمد الأصب ده خد الست مكرسوم لفترة طويلة من الزمن وخد أسمهان إلى أن سمح عمرها إلى الفترة اللي سمح بها عمرها وخد ليلة مراد لأواخر الأربعينات ظل يركب هذا الصاروخ بالتلاتة العامل قدول 20 سنة نقول يعني أخيره بليلة مراد أعاد بها 20 سنة طيب كيف يحلم الأصاب جحان إيه هي, إيه هي بوادر أو بواعث هذا الحل؟ ارتبط بفورم المؤلف في جزئية راحت وراح وغابت وغاب الى اخر اللي نسكن لبنحتي فيها هتلاقوا انه كل كوبلي مهما كان مقامه عند الحتة دي يرجع للأساس بتاعه احنا الاول في ال في ال في السول ال ال ماجير مقام العجم على درجة السول وهي خامس درجات السلم من موسيقى اللي هو زي ما قلنا الكبير السلم الكبير المجير ده مقام أو سلم متعدد الخصائص يعني وطني أهلا وسهلا موافق حماسي يعني يدعو للحماس وطني متحمس أهلا وسهلا عاطفي جدا أهلا وسهلا حزين أهلا وسهلا لا, لا يوجد غرض المجير ما يسدش فيه جميل عم القصابجي المجير أساسا لأنه يستطيع أنه من خلاله يقفز يتسلل يطير ويصطدم بجدران المقامات المختلفة الكتير اللي و و و المجروعة في كان ما أقول يطير على القصابجي فأنا أعنيها فعلا لأنه أسرع بني آدم يقفز ما بين المقام والمقام زي العصفور بالزبط ما عندوش حاجة ما عندوش حائل يمنعه من القفز من مقام لمقام ما دام فكرته محتاج لكده طيب بيبتدي زي من اول لحظة واضح طبعا التوزيع الموسيقي الخفيف المصاحب للأغنية هنا اعتقد عمله حد من اثنين يا المايسترو ابراهيم حجاج يا المايسترو عزيز صادق وهنا الحقيقة انا بتك على كلمة المايسترو حجاج والمايسترو عزيز صادق لأننا نشهد عصرا فيه مايستروات كتير جدا ما عرفش خدوها ازاي يعني مش عارف المايسترو فلان والمايسترو فلان هو تنبأ عبد الحليم في شارع الحب وقبلنا المايسترو حسب الله السبع عشر لكن ما كناش نعرف انه هنشوف شبيه للمايسترو حسب الله واحنا عايشين كده قدامنا يعني وبنسمعه وبيكلم والى اخره يعني مش ده الموضوع برده نطلع من الحكاية دي نرجع تاني للتوزيع التوزيع وتري في أساسه أو يمكن كله بنلاحظ ظهور الشلوهات سطوع للشلوهات القرار الغليز الشلو. ده بيساعد على تنمية الحالة الشعورية اللي فيها الغنوة الوتريات بشكل عام بتساعد على تنمية الحالة الرومانسية المسيطرة على الأغنية طيب من أول لحظة قلنا إذن في توزيع من أول لحظة ببتدي الأصابج بثلاثة أر pige يعني إيه أر pige؟ الأر pige هو انتقال من الدرجة الأولى للتلّة للخمسة نقولها بشكل تاني يعني نحن بنقول دوري مي فا صلا سي دوري مي فا صلا سي دوري مي فا صلا سي دو هذا السلم دو مجرى العادي اللي بنشوفه في البيانو كلنا طيب دو التلّة إيه تلّة حرف إيه مي دو مي ور الخمسة صول دو مي صول دو صول مي دو ده اسمه الأربيش ما له ايه موضوع عم الأربيش ده لأنها مناطق مستقرة تقفز اليها النفس بسهولة تقفز اليها الاذن بسهولة ما تحسش الاذن بغضادة فيها من واحد لثلاثة لخمسة كلها مناطق فردية ومستقرة طيب إذن ام مش حن... مش هنقول قوي يعني ايه ايه ايه المسألة ما هو في ارتج الماجور وارتج المينير الى اخره الى اخره مش هنتكلم في ده قوي لكن اقصد اقول انه من اللحظة الاولى نحن نواجه نواجه بموسيقى مقتدر وعارف وبيحلم بيشدنا احنا كجمهور معاه جوه السروخ المنطلق بتاعه ثلاثه ارتج دفعة واحدة تك تك تك تك تك الصل والفا والمي يعني ثلاث درجات ورا سول فا مي بيقول الأرفجات بتاعتهم في جملة جراند محترمة جميلة طيب الكوب ليه طبعا هتشوفوا التطويلات والتأثيرات انت على وقته كلنا أسابزة الحمد لله فاهمين الحكاية هتشوفوا امتى بيمد وامتى ما بيمدش امتى بيعرض امتى ما أقول بيطول الحرف امتى ما بيطولوش امتى بيعبر ازاي بيحزن ازاي بيخفض ازاي بيزبل وازاي بيرجع تاني للتصاعد طيب المذهب ماجير الكوبلي الأولاني مجير بلازم سيارة كده الكوبلي الثاني اللي هو فين الظنون اول الوحدة مقام الشوري على درجة المي ده للمتخصصين شوية هو أحد اولاد البياتي والبياتي مقام جميل وطري وطروب وحلو بيرجع من عند حبة نبض قلبي راديو سعيد ضاعت وراح مني حنيني دي بيرجع للمجهر طيب الكوبلي الثالث لازم صبا مرعبة. مرعبة فضيعة فيها كل الحاجات اللي ممكن تحصل بعدين فين الظنون أقطف منها على الصباح والفكر اللي غير معي إلى آخره من اول على الثاني بيرجع تاني المجر ويقفل على المجد أما الستم وكلسوم فلنا حديث طويل عنها لأن أنا واضح أني رغيت كتير لكن اقصد اقول ان دي المرحلة لا ال... ال... الوسيطة اذا قلنا ان الصوت الستوم الكلسوم اربع مراحل انا دايما بميل لتقسيمه الاربع مراحل فاقول ان دي المرحلة التانية اللي هي الوسيطة السفلى أم... أم... الصوت في عنفوانه في كل اوج قوته وتقريبا ما بيعرفش يغلط يعني هو كده ربنا خلقه بيعرفش يغلط انا مش حرغي كتير في ال... في في مسألة هداء الستوم الكلسوم انا حسيبه انتوا تفرجوا عليها تفرجوا امتا بتعرض امتا بتعمل حركات صوتية مختلفة امتا بتنهنى امتا بتفرض صوتها انتوا هتقدروا تحسوا ده من غير ما نتكلم كتير عن المسألة دي يعني. اصدقاء المستمعين فين العيون احمد رامي محمد الاصابجي ام كلثوم. تقول انه برضو من من الناس من الملحنين الشيك جدا في الحانهم الله يرحمه استاذنا وعمنا محمد الموجي السياكه عند عند الاستاذ الموجي سياكه مختلفه شويه يعني اقول سياكه فيها صمعه جامده جدا فيها قوه دفع شعوري عاليه جدا يعني لو قلنا ان الشياكه عند الاستاذ كمال الطويل شياكه الدفق الشعوري وشياكه جمله موسيقيه وتنفيذ نقول ان الشياكه عند الاستاذ الموجي تتفق مع الاستاذ كمال في الدفق الشعوري وتتفاوت معاه في المصنعيه يعني تسمع جمله الموجي كده بتعجب في خلق ربنا ساعات كتير سبحان الله جات له ازاي دي طبعا صحيح ان الاستاذ كمال له نفس الخاصيه اقصد اقول انا شخصيا ساعد كثير جدا اسمع مع الاستاذ كمال اقول يا لو جاتني نانا دي جات له ازاي دي ولكن هي سمه في كثير جدا من شغل الاستاذ الممكن هذه الشياكة, الشياكة الصمعة في نفس الوقت عنده شياكة في عرضه لمشاعره حتى لما بيعمل جمله شعبيه يعني مثلا انا اذكر له غير يمكن قدمناها مرة في البرنامج كان اسمها الحلوة دا المفروض ما يعمل غنوة شعبية بسيطة كده عنده غنوة ثاني اسمها ام براوة مثلاً. يعني بالرغم من انه مش مطلوب منه انه انه يبقى شيك في في في هذه في هذا النوع من الاغاني لكن او يعني ممكن نسامحه فيها يعني قصدي اقول لو حصل لكن لا ما يخيبش ابدا في مشاعره الوضحة البرزة الشيك جدا مشاعر محمد الموجي في أغانية وطبعا الكثير والكثير لو ضربنا أمثال من أعلى أغانية من وجهة نظري أنا وأشيكها غنو صغيرة جدا بمبونية كده اسمها أحن إليك أعتقد أنها كلمات شاعر محمد علي أحمد ما عنديش ورقة ما عنديش دوكومنت بتقول يا تأليف مين لكن خيالي كده بيقول قد يكون شاعرنا الكبير راحل محمد علي أحمد الكلام بسيط جدا احن اليك تقول عليك دموع عيني واقول اهواك الاقي هواك في يديني احن مع جراحي احن اليك في يعني بيقول انه في كل الأحوال بحن اليك وبشتاق لك دم دمعي كله اولا فتلاقوا كل الغم من تفعيله واحده احن اليك تقول عليك دموع عيني واقول امسك ألاقي هواك ناديني يديني احن مفاعيل مفاعيل مفاعي لون, مفاعي لون. احنق ليه لي عليه دموع يعني مفاعي لون واقول انساك مفاعي كده. هذا بحر واحد شوية بيصعب مهمة الملحن لكن لو ما كانش الملحن محمد الموجي يمكن مهمته تبقى لكن ده ما فيش قدامه حاجة صعبة منطلق على طول اولا من اول لحظة الاختيار مقام النكريز مقام نادر للاستعمال ما يخشش فيه الا المتمكن من نفسه جدا من صناعته جدا الجملة شيك ونعمة وحلوة الكوبليهات او الكوبليه مع جراحي نهواند تاني كوبليه اصبر دمعي دمجير نقو عجب يعني وكلهم ملاصقين للنكريس عارفين يا جماعة تغيير المقام لو انتوا على البيانو مثلا يعني لو قلت دو ري مي السودة بقى دخلنا في فصيلة النهواند والمجير الى اخر طب لو شفت الصورة حطيت الميل بيض العادي دوري مي بيض في المجال يعني هو مجرد تغيير في الحروف يؤدي إلى تغيير في المسافات تؤدي إلى اه اه حدوث حالة مزاجية أخرى في الودن وبالتالي في المخ وبالتالي في التقييم وبالتالي بنف بنفرق ما بين النكريس والنون أنا ما بقول بقول أقول لكم المقام الفلاني ايه على أساس يعني النقل على أساس من نقله ونقله نقدر نبتدي نحدد شخصيه ماام طيب اذا قلنا بنفوت على النهواند وبفوت على الماجيرفي صبر دايما رجوعنا وهنا برضو دي من شياكات الموجي الفورمه الثابته ساعات كتير يستعملها انه يرجع دايما عن طريق النهواند علشان يمهد رجوع الثالث سهل ما فيهوش ما فيهوش ما فيهوش قصر للمكري اداء عبد الحليم صادق كالعادة هادئ جدا حبيب للنفس مليان عطفة ومليان شجن ومليان حب مطرب جامد جدا قدم صوت صغير ما هو جامد جدا ويتميز بان احنا ما يمكن غير ان احنا نصدقه اصدقاء المستمعين احن لك اظن محمد علي احمد محمد الموجي عبد الحليم حافظ THE END مصانع الكولونيا في التلحين المصري يمكن صاحب واحد من اكبر مصانع الكولونيا هو استاذنا وعمينا الاستاذ كمال الطويل شيك بجد بقى ده ملاحن شيك وملاحن واضح القسمات يعني اقصد اقول ايه مشاعر واضحة محددة جدا جدا جدا, جدا إذا أحب فلحنا محب جدا وإذا اكتئب فلحنا حزين مقفول غامق جدا وإذا سعد فهو من, من, من أكثر الملحنين انتشاء وخفه حركة لكن كل ده تتطاير جنبه برفاناته الخاصة جدا له, له صبغه ولو رائحة ولو بدلة وكرواطة ولو جو شيك كده زي ما شكنا مثلا في, الـ في, الـ في لحن الأصابجي لحن شديد الشياكة يمكن ك كشخصية ما كانش كان ابن بلد وهلهلي وراجل مش فرق معاه قوي لكن ألحانه كان فيها هذه الصفة عمنا كمال طويل في هذه الصفة ملاحن شديد الشياكة طيب نمزك الأول الكلام الكلام على فكرة تأليف شعيرنا عبد الرحمن المودي ألحان موسقى كمال فويل زي ما قلنا وغناء السيد النجاة الكلام شديد البساطة كلام غنائي اللي يقولوا عليه الخواجات لا ركت. بمعنى كلام عاطفي وبسيط وما يحتاجش منك لواجع دماغ كتير عشان تفهمه وبرغم من كده هتلاقي بعض الاشياء اللي فيها موسيقى لساعات الأبنوث الأبنوث له أرصاد خاصة كذي هتلاقوا, هتلاقوا في يعني مثلا يقول لك كأنك كثير مهاجر بعيد ونسيت مكاني قرب قرب قرب قرب عليا قرب يا قلبي يا متغرب اطير عليك وحوم مثلا يعني كأنك كافير مهاجر مهاجر بعيد ونسيت مكاني اطير عليك وحوم وطير الهموم مثلا يعني اذا هناك الكثير من الصور السهلة البسيطة جدا نفس كلمة الحمد لله على السلامة يا ابو أجمل ابتسام ما, ما قالوش أحن قلب مثلا يا يا يا, يا... يا اللي بتصف عليا لا يا ابو أجمل ابتسام أول ما يطالعني فيك هي الابتسام إذن الكلام منطقي ومتسق وعاطفي جدا وسالس جدا وسهل جدا يمكن ترداد والأبنودي يظهر موعود على فكرة بالترداد بمسألة التحيات دي يعني هو اللي عامل بالسلامة يا حبيبي بالسلامة برضو على فكرة وعمل الحمد لله بالسلامة الحمد لله على السلامة يظهر انه كتب له ان يساهم مع المودعين ويساهم مع المستقبلين بعد كده ناس تانية خدت منه الحمد لله على السلامة في في اغاني كتير وانا مش عارف حقيقة هل ده صح هل مش صح يعني الفكرة بتاعة الراجب ده الحقيقة اول مرة اسمعناها, اسمعناها منه على اذا هذا عن الكلام اما عن اللحن أقول بتطبيق بتحاور ما بين الجتار وما بين الفرقة مش تحاور تحاور على يقول ترام تام مثلا في قمهم قايلين الجملة وبعدين الجملة الشهيرة بقى بداية حمد لله بالسلامة بكل الـ بكل الواتريات بكل الفرقة يعني طيب بعد كده الغنو احنا في الكورد على فكرة والكرد مقام جميل وعاطفي جدا شديد العاطفية عشان تعرفوا برضو الكرد ده منه مثلا من يا حبيبي ده سلم ليلى مراد الشهيرة منه مثلا جبار كان في زمان البيت هذه الربيع عاد من تاني منه عغاني كتير جدا يعني نسبة جبيرة جدا من الغناء العربي معمولة من الكرد غيره زي ما انا بتكلم بالجيتار بتحاور مع الفرقه بيخش الغناء الجمل جميله جمال يا جماعه حقيقي جمل موسيقيه عاليه بيظطير عليك وحوم وطير الهموم عطش السنين بحاله ترويه انت في يوم حتى قرب قرب دول كمان قرب عليا قرب الى اخره الى اخره الجمل الموسيقيه حلوه الكوبليه يقتحم فيه كمان الطويل احراش غابه مقام المرصع مقام المقامات القليل الأولي قوي اللي يقدروا يخوضوا في غماره وينزلوا إلى لجته مقام صعب جدا بيخوضوا معايا عبد العظيم حليم مايسترو المايسترو اللي بجد يعني لو قدام مايسترو بجد فتاي تحسب يعني مايسترو عبد العظيم حليم و عبد العظيم حليم تاريخ من التدريس ومن التنفيذ ومن الكتابة ومن التوزيع ومن القيادة والقيادة هنا أحط عليه عشر خط عبد العظيم حليم إذن تاريخ إذا مدرسة خاصة جدا نتفرج عليه في التناول المزيكا اللي قبل بلاش البعد دي نتفرج عليه وهو بيعمل استعراض ما بين الخشب قطفيرة كده ما بين آلات الخشب الفلوت والبيكل والفلارينات وما بين الآلات الواثرية وهي بتلعب بالسكاتو بصوابعهم بمقارو على الأوتار عامل ضفيرة جميلة جدا ما بينهم ثم بيرجع تاني وصداد تلعب بالقوس وال والخشب يقول جملة متعارضة صغيرة وراهم المهم قلنا بيدخل بيدخل عم كمال غابة المرصع ويخرج منها سالما غانما مقدما لنا جملة جميلة جدا كفلي جميل جدا بتاع بلاش البعد تاني بلاش ده تغيب عن عيني تاني الى اخر الى اخر الى اخر اما عن اداء نجات فالغنوة دي جايالها فعلا عطل الطاب يعني جايالها في كل الحاجات اللي هي بتحبها الأداء الشعري الرقيق مفيش استعفة في في فنجات نض فريع في هذه الأغنية يعني أقول لكم مثلا مثلا هتلاحظوا أداءها بيتراوح ما بين المبتسم جدا وال والمقفول ساعات مبتسم انت مثلا هي بتقول حمد الله سلام هادئ جدا مفيش زقيق مفيش اكتر من ابتسامه طالعه من القلب هي مبتسمة من القلب طيب هتشوفوا بقى ايه ال ال ال السيطره مثلا كلمه ابتسامه شوفوا التريل اللي هي بتعمله التريل ده حركه الحركه ما بين حرفين نجمه اللي بتسامه دي بلاد بعيدة كلمة بلاد بعيدة شوفوها وهي بتقول كأنه طير مهيج مثلا أو وطير عليك وحوم التنقلات الداخلية الشعورية اللاشعورية, اللاشعورية اللي بيطلعها نجات ما بين انغلاق وانفتاح ابتسم وعابود حذر وترقب وانفلات كل كل هذه التنقلات تساوي ان قدام مطرب ناضج ذو موهبة عالية جدا او مطربة يعني في حالة ناضجة وذات موهبة آآ آآ عالية جدا ومتفردة جدا ما كانش حد على فكرة يعرف يقول الغنوة دي بالحلاوة والشياكة تاني برضو ما هي دو برضو دي واحدة من اصحاب مصانع الكولونيا احدى مؤسسات مصانع الكولونيا الغنائية المصرية أصدقاء المستمعين من المهم جدا ان انا اقول كمان انه كان جديد قوي في الغنوة دي انهم جابوا السازم محمود ياسين صاحب صوت الجميل ااا من انتظاراً كلكم عارفين من أكثر ما يميز السازم محمود ياسين صوته وهو بيتكلم صوته جميل جدا وغنى معي في أكثر من أغنية وكان صوته جميل برضه وهو بيعني لكن هنا هو مستغل كالممثل ذو الصوت الجميل محمود ياسين مستغل هنا في كلمة بحبك هل بيقولها كمال عم كمال طويل فريد له مساحات صغيرة يقول فيها كلمة بحيك وده كان جديد برضو جدا وقتها انه يجي ممثل يقول كلمة واحدة بس وما يقولش اكتر منها لكن قد كده تكون كلمة مؤثرة اذا احنا مع غنوة بترش كلوني غنوة شديدة الشياكة والاناقة والجمال غنوة حمد على السلامة عبد الرحمن الانودي كمال الطويل نجت ♫ I love في الأغاني العربية الحديثة على الإطلاق بقى غنوة أو الغنوة الجاية دي غنوة اسمها طفلك بس فيروز ورحباني نفسي أكون أنا كمان فيك واسيب الغنوة دي من غير تعليق إيه رأيكم أنا بس مش هعلقها غير على بعض الأشياء يعني آآ زي آآ آآ لحظة الآتي أولا هي مجير برضو النهاردة هيظهر يوم المجير اللي هو نصيب كبير لاحظوا كمان استعمال الالات, الالات الألات البرزة هنا الوتريات الأكورديون اللي بيقول سولو التينو اللي مغلف في الغن ورايح جاي في كل أبواب لاحظوا التناول شديد الرومانسية للأخوين رحباني للكلمات بتاعتهم وطبعا أداء فيروز اه اه اه غني جدا مخلص عن الكلام يعني مش عارف فيه كلام ما يتفهمش في الغن ولا مفيش يعني مثلا بيطلع لي يقول شعر وما بعرف أقول بحلم أفضل شهر بالي مشغول بفضل شهر بالي مشغول بحلم بيطلع لي يقول شعر يبقى نفسه يقول شعر وما بعرف أقول طبعا إغراء عالي جدا في الرومنسية في رسم صورة فيروس الرومنسية اللي فعلا نجح الأخ رحباني في رسمها وصبرها بها المهم أنا كنت قلت إني مش هعلق وواضح إن الكلام حيستبرجني فألحق واسكت وأسيبكم تسمعوا غنوة من أشيك وأحلى أغنين العربية فطفلك بس أخوين رحباني فيروس. ما بس هل مرياه هل مرياه بس أبكر أبكر بس. Tiza, tiza, amra ba, kabut laban, karmar, karmar aya, abu, abu laban, tiza, tiza, amra, wala badtiiba, illa darim, ayti btsirwa, lama bhati, wala La dali, bai ti bi sirwa, lama bhati, ya wa ila yuni, لما ضل شهر بالي مشغول يطل عله وما بعرف ظلنا ضل شهر بالي مشغول يطل عله وما بعرف بتذكر ماريا غير ما بيحيى With her kisses, sorrow, with my shaking, my heart is black. Black, black, مظلوم يا يوري وفاك الوقت فاضل غير ان أقول لكم ان معادنا زي النهارده الاسبوع الجاي وقبل 53 وخمسين دقيقه من دلوقتي باذن الله كل شكري لاسره برنامج غواص بحر من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسه الاذاعيه علي حسن وليكم مني كل الحب <تصفيق> في الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم غواط في بحر النغم صحرة أسبوعية أعدها وقدمها لك